طيب لا التفسير قال الله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن هاريم البيانات وأيديناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جاءكم رسول بِمَا لَتَهُ وَأَنفُسُكُمْ إِسْتَقْبَرْتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ هنا هذا وصف اليهود بالكبر والاستعلاء نعود بالله من من من غضب رب السماء الاستعلاء هلك عيسى بعد هلك لأن الكبر الله تعالى لا يخبله الكبر الكبر مهلك الكبر فساد القلب الكبر أيضا ضياع العمل الكبر فيه غضب الجبار قال ربنا سبحانه جل في, في, في علاه الجب الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن زاني فيما عذبته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة مكان في قلبي يتقل ذرة من كبر رجل مشى يتمختر متكبرا عليكم السلام ورحمة الله متكبرا فخسف الله به فهو في الأرض يتججل فيها إلى يوم القيامة قال الله تعالى لقد أتينا موسى الكتاب فأنعت الله تبارك وتعالى بهؤلاء اليهود الملاعين بأنهم يعني يتكبرون على دين الله جل يتكبرون ويتجبرون عليكم السلام ورحمة الله فكم الله فكم عليكم السلام ورحمة الله نعم قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبينا الذين أسلموا للذين هادوا والرب يون والربانيون والأحبار من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء ولهذا قال الله تعالى وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعنا وقفينا اتبعنا أتبعنا من بعده برس أرضفنا من بعدي برسل وقد قال الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى عليكم السلام واركاته هذا الدرس الثاني عائشة لماذا تأخرت يا أستاذ عائشة؟ قال حتى ختم بني السغير بأيسى بن مريم و... فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام ولهذا أعطاه الله من البينات المعجزات قال ابن عباس من أحياء الموتى بأن الله جعل عيسى عليه السلام يعني يهيئ طينا كالطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله ويبرو الأكمى والأبرص والأعمى وكل ذلك بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله وقد أياده الله جل في علاه بروح القدس ما ذلهم على صدقه فيما جاءهم فاشتد تكذيب بني إسرائيل لكل هذه الآثة التي يرونها كلمهم صغيرا ثم بين لهم بحياء الموتى وأيضا بإبراء الأكمى والأبرص فحسدوا عيسى عليه السلام قوم انحسد قوم قوم فيهم البهتان والظلم والعتو فحسدوه وعاندوه نعم قال تعالى اخبارا ليس ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعوه فكان من مسريته عن الانبياء أسوأ المعاملة فيها ما فيها من الكبد والغطرسة والتجبر ويردون الآيات على الله جل وعلا ولا يمنون انقدم الله ونظروا إلى إلى النهر جارفا وهم يمشون على يابسة وأغرق أمام أعينهم الله جل وعلا فرعو ذلك لم يعبأوا بذلك كان لم تؤسف القلوب على خطوات في اليابسة وردوا قوما يعبدون الأسلام قالوا اجعل لنا إلى كما لهم ألي ورجاء قال الله فيهم أفكلما جاءكم رسولهم من ما نتاهو أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون روح القدس وهو جبريل عليه السلام. ناصر على ذلك ابن ابن مسعود، وتابع على ذلك ابن عباس وكعب ومحمد بن كعب وإسماعيل ابن خالي والصديق والربيع, والربيع بنانس وعطايا رافع وقطادة. في قوله تعالى نزل, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المدرّين الروح الأمين هو هو عيسى عليه هو جبريل عليه السلام وهو الروح القدس. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنه اضاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان من ثابت منبرا او منبر منبرا في المسجد فكان نافحا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ام ايد حسان بروح القدس روح القدس المقصود به جبريل عليه كما نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك حفظت له عائشة على حفظ ذلك له قال الله مايد حسان بروح القدس كما نفح عن نبيك وفي تبذي وفي صحيح بن أحبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفت في روعي الروح الأمين أنهم لن تموت حتى تسوف أجلها ورزقها فاتقوا الله أجلون الطلب واستمر اليهود في الكيد والكبري والجبروت وأرادوا قتل الأنبياء وهذه سمعتهم. قال الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا لم يقل فريقا قتلتم لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أنهم يفعلون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع قطاع أبهري. يعني ما زال السحر وتأثيره على النبي صلى الله عليه وسلم أو السم الذي كان في الزراع التي تكلمت أصدر على النبي صلى الله عليه وسلم الفواضي مصنبطة خير الناس من فتح الله الذي فعله له أبواب العلم فانهال منهم قال وقد اتينا موسى الكتاب شرف ليس بعده شرف الكبر مهلكه أسأل الناس فعلا من استباح دم نبي أسأل الناس فعلا